وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّهَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّنَا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 وَإِنَّهُلَةً زِيلُ رَبِّ العالممين نَجَلَ بِهِ غُوسُ الأمين على قَلبِكَ للتَكُونَ مِنَ المذِرين بِلشَانٍ أَرَبين ب وَإِن 119. وأنه لفي زبر الأولين 110. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَا كانَوا بِهِ مُؤمِن كَذَلِكَ سَلَْنَاهُ فِي قُل بِالمُجرنين لَا يُؤمِنونَ بِهِ حتىَ يرَُعَذاابَ الألم فَأتَِهُ بَغْتَتَ وَهُمْ لا يشعرون